عن أبي ذر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له حين غربت الشمس أتدري أين تذهب قلت الله ورسوله أعلم قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها وتستأذن فلا يؤذن لها يقال لها ارجعي من حيث جئتي فتطلع من مغربها فذلك قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئتي فترجع فتصبح طالعة من مطلعها ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة ولا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئتي فترجع فتصبح طالعة من مطلعها ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا حتى تنتهي إلى مستقرها ذاك تحت العرش فيقال لها ارتفعي أصبحي طالعة من مغربك فتصبح طالعه من مغربها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون متى ذاكم ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا رواه مسلم الكون كله خاضع لعظمة الله وشاهد على وحدانيته سبحانه وقدرته عز وجل وعلى استحقاقه للعبادة لا شريك له ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللارض اتيا طوعا او كرها قالت أتينا طائعين فهذه الشمس بحجمها وحرارتها المحرقة خاضع لله ذليلة منقاده خاضعة لله عز وجل وتسجد تحت العرش كل ليلة ولا تطلع من المشرق حتى تستأذن ربها كل يوم وهي في حال سجودها فيأذن لها والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم مستقرها المكان تحت العرش وقد ثبت في الحديث عن أبي ذر قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى والشمس تجري لمستقر لها قال مستقرها تحت العرش رواه البخاري ومسلم والشمس في الحقيقة أينما كانت فهي تحت العرش وجميع المخلوقات كذلك لأن العرش سقف المخلوقات والعرش قبة قائمة لها والعرش قبة مستدير والعرش قبة لها قوائم تحمله الملائكة وهو فوق العالم يعني فوق السماوات والأرض فالشمس إذا كانت في قبة الفلك والفلك مدار النجوم والكواكب وقت الظهيرة تكون أقرب ما تكون من العرش بأنها من المشرق ثم تصبح في وسط السماء وسط السماء تكون أقرب ما تكون إلى العرش ثم تنزل مرة أخرى إلى المغرب فتكون أبعد ما تكون من العرش في وقت نصف الليل فحينئذ تسجد وتستأذن في الطلوع كما دل عليه الحديث هذا كلام الكثير رحمه الله في التفسير وقيل, وقيل في ذلك أيضا إلى مستقر لها إلى انتهاء سيرها عند انقطاع الدنيا وقيام الساعة فيبطل سيرها وتسكن حركتها وتكور وينتهي هذا العالم إلى غايته وهذا هو مستقرها الزماني كما قال تعالى وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى ما هو الأجل المثمى؟ قيام الساعة فالجرايان مستمر كل يجري لكن نهاية الجرايان عند قيام الساعة فتكور الشمس وتلف ويذهب ضوءها والقمر ويلقيان في النار فطبعا هذا خزي لعابديهما وطبعا جاء في الحديث ان الشمس تدنو يوم القيامة من رؤوس الخلائق الحديث معروف فالشمس لها أحوال ولها وظائف وفي وظائف في الدنيا وفي وظائف للشمس بعد قيام الساعة ومن تأمل في عظمة هذه الشمس وما فيها من إتقان صانعها وخالقها وحكمته فإنه يسبحه عز وجل فهذه الشمس آية ساطعة دال على قدرته تعالى كسطوعها فيقولون الآن حجمها مثل حجم الأرض مليون وثلاثمائة ألف مرة وأن تبعد عن أرض مية وستة وخمسين مليون كيلو وأن ضوء الشمس يقطع المسافة من الشمس إلينا في ثمانية دقائق وأن درجة حرارة الشمس في أجزائي السطحية خمسة لاف ستمائة درجة مئوية وأما في باطنها فيقدرون درجات الحرارة بخمسة عشر مليون درجة مئوية وهذه كافية لتبخير أي شيء على وجه الأرض في لحظات، وسبحان الله هي بهذه الحرارة العظيمة والاشتعال ويقولون في داخلها انفجارات مثل الانفجارات الهيدروجينية التي تبقيها مشتعلة باستمرار وهي مع ذلك لا تنفجر ولا تبرد لا تنفجر ولا تنطفئ سبحان الله لا تنفجر ولا تنطفئ الاشتعال لو انفجرت خلاص تبخرت هذا تبخرت تبخرت الناس على هذه الارض ولو انطفات لغرقت الارض في ظلام دامس وهبطت درجه الحراره فيها كما يقدرون الى 270 درجه تحت الصفر ولتحولت الارض الى قبر جليدي وانعدام الدفء والنور من الشمس يؤدي إلى القتل كل مظاهر الحياة على سطح الأرض فمن الذي دبرها من الذي دبر الشمس والقمر والنجوم لا تنفلت ولا تصطدم والشمس لا تنفجر ولا تنطفئ. وبهذا الحساب الدقيق وانعكاس ضوء الشمس على سطح القمر يولد النور والضوء بحرارة يعني الله قال جعل الشمس ضياءا والقمر نورا إيش الفرق بين الضياء والنور الضياء فيه حرارة والنور بارد ألا ترى أن وصف توراة موسى عليه السلام بأنه ضياء ووصف القرآن بأنه نور لأن توراة موسى فيها عليه السلام فيها أشياء شاقة على بني إسرائيل ثقيلا شاقة القرآن فيه تخفيف من الله ورحمة وتيسير، فكان مناسبا أن يصف التوراة بأنها ضياء ويصف القرآن بأنه نور. وسبحان الذي أجرها بهذا الحساب الدقيق لا تتقدم ولا تتأخر كل يوم حساب دقيق، والشمس تجري لمستقر لها، وطبعا جريانها في تحديد العبادات للعبادات فالشمس هي سبب طلوع الفجر ثم تطلع هي فيخرج وقصات الفجر فاذا غابت دخل وقت المغرب فاذا غاب بقيه ضوئها الشفق دخل وقت العشاء فاذا استوت في كبد السماء فزالت عنه دخل وقت الظهر وهكذا في ظلها ظل كل شيء مثله ويدخل العصر ومثليه وعي وقت الإصرار والدخول وقت, وقت الضروره وكذلك الوقت الذي لا يجوز صلاه فيه اختيارا وإنما هو أخطاء المنافقين إذا صفرت الشمس على أية حاشف هذه الشمس لها علاقة وثيقة بأوقات عباداتنا يوميا أما القمر له علاقة بأوقات عباداتنا شهريا في رمضان وخروجه وذي الحجه وهكذا فهناك عبادات مرتبطة بالأشهر عبادات مرتبطة بالأيام والشمس والقمر ولتعلم عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق سل الشمس عن حالها قال تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم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 قال تعالى من اياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم اياه تعبدون فضل في تعظيم الكواكب فئام من البشر وعبدوها من دون الله وبعض البشر يعبدون الأشياء لمنفعتها فيعبدون الشمس والقمر وبعضهم يعبدون الأشياء لضخامتها وكبرها أو خوفا منها لكن الله يقول لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون وقد عرف الهدهد هذه الحقيقة فقال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون الا يسجدوا لله سبحانه طبعا هذا الحديث حديث سجود الشمس تحت العرش والاستئذان اليومي وأن تطلع في يوم من الأيام تطلع من مغربها تحبس ولا يؤذن لها فتطلع من مغربها أنكره وجحده بعض الذين يحكمون عقولهم وأهواءهم في النصوص يسمون مدرسة عقلانية لكن والله ما, ما للعقل فيها نصيب ما للعقل فيها نصيب بل هذه عقول عفنة مهترئة ضالة منحرفة يقولون نرد الحديث لأنه يخالف العقل وهو لا يخالف إلا عقولهم الحديث الصحيحين ترديش ترد ماذا ترد جبلا وهؤلاء أتباع هذه المدرسة المنحرفة الذين يقدمون آراءهم على الكتاب والسنة فإذا اصطدم النص برأيه جحد النص وأراء البشر تختلف ولذا يمكن يقول رأي هذا يوافق النص ورأي هذا يخالف النص ورأي هذا يقول أنا هذا أتفق معه جزئيا وهذا أتفق معه لا أتفق معه ابدا ومنهم منهم سبحان الله وهؤلاء طبعا يمتد عدوانهم إلى القرآن يعني لا لا يقتصر عدوانهم على السنة النبوية الصحيحة وانكار أحاديث الصحيحين بل يمتد إلى القرآن وإذا جاءوا قالوا يعني يدخل في العقل أن الشمس تسجد لو سجدت توقفت عن الحركة وهي لا تتوقف شوف الغباء يعني عنده ما في سجود إلا بإيش بتوقف <تصفيق> انت إذا كنت في الطائرة انت تسجدون وأنت في حال الحركة سبحان الله مساكين. مساكين طبعا بعضهم ما هم مساكين بعضهم يعني من المجرمين يعني حقيقة يتعمدون ذلك يتعمدون التشكيك في النصوص رد النصوص وضرب النصوص ببعضها يعني هذا نوع من العدوان على الدين يعني نوع من المعركة ضد الإسلام لماذا قلنا أن شرهم يتعدى إلى القرآن يعني القرآن أثبت سجود الشمس ماذا تقول في قوله تعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس فسجود الشمس كل ليلة لا يعيق دورانها في سيرها بل هي تسبح في الفلك وتسجد لله تحت العرش وهي في حال سيرها كما أخبر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وأن هذا سجود يختص بها لا نعلم كيفيته وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون والمخلوقات كلها تحت العرش فكونها تسجد تحت العرش لا يقتضي مفارقتها لمدارها ولا لفلكها ولا توقفها عن سيرها فهذه الشمس تجري وتسجد ويتجري وهذا رجل يصلي على الدابة وهي تمشي بيه فيسجد وهي تمشي ورد بعض الناس وجد جحدهم عندما يقولون بالاستبعادات الاستبعادات الارا آرائهم هم أين سجودها ومتى وكيف وما رأينا وما قسنا والأجهزة والآلات سبحان الله تسجد كل ليلة تحت العرش كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم وهي طالعة كما يقول شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية يقول تسجد وهي طالعة على جانب من الأرض مع سيرها في فلكها وهي دائما تحت العرش في الليل والنهار بل وكل شيء من المخلوقات تحت العرش لكنها في وقت من سيرها وفي مكان معين يصلح سجودها الذي لا يدركه الخلق ولكن علم بالوحي وهو سجود يناسبها على ظاهر النص هذا كلام أهل الإيمان والعلم آمنا به كل من عند ربنا وقال الخطاب رحمه الله فليس لنا إلا التصديق والتسليم وليس في سجودها لربها تحت العرش ما يعوقها عن الدأب في سيرها والتصرف لما سخرت له سبحان الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا وتبارك الله رب العالمين وأحسن الخالقين وهؤلاء الذين يسمون أنفسهم تارة أصحاب المدرسة التنويرية وأصحاب المدرسة العقلانية والله ما عندهم نور ولا عقل لا عندهم عقل صحيح ولا عندهم نور بل كما قال الله بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله أما الشمس إذا طلعت من مغربها فهي من اشراط الساعة الكبرى كما قال الله يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا فإذا طلعت الشمس من مغربها فانشا الكافر ايمانا لا يقبل منه فأما من كان مؤمنا قبل ذلك فهو في خير عظيم وإن كان مخلطا فأحدث توبة بعد طلوع الشمس المغربية لم تقبل منه وعليها يحمل قوله تعالى أو كسبت في إيماني خيرا إذا ما كان من أول كان مؤمنا من قبل وكسب في إيماني خيرا وإلا لا يقبل منه أن يؤمن ولا أن يتوب فيكتب في إيماني خيرا بعد طلوع الشمس المغربية خلاص صار ليش؟ يصبح الإيمان اضطراريا لأن خلاص شيء هائل خلاص شيء يعني يضطر الناس اضطرارا إلى الإيمان ما في اختيار لهول ما يحدث من الهول الذي يرونه خلاص لأن هذه طلوع الشيء من مغربية بداية انفراط العالم العلوي خلاص التغير التغيرات التي تحدث بعد ذلك وأشياء متلاحقة بعين خلاص ما و لذلك قال العلماء الضابط أن كل بر محدث يكون السبب في احداث رؤية الآية يعني مثل رؤية عذاب ما يخبر ولم يسبق من صاحبه مثله لا ينفع سواء كان من الأصول أو الفروع وكل بر ليس كذلك لكون صاحبه كان عاملا به قبل رؤية الآية ينفع السفارين لوامع الأنوار البهية أما ما جاء في حديث ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب فإذا طلعت الطبع على كل قلب بما فيه وكفي الناس العمل فقد رواه الإمام أحمد وحسنه والحافظ بالكثير في تفسيره وجود أيضا جوده في البداية والنهاية وحسن اسمه حقيقوا المسند قال الإمام المفلح رحمه الله ليس المراد بهذا الخبر ترك ما كان يعمله الناس من الفرائض وكذا من النوافل قبل طلوع الشمس بالمغرب، فيجب الإثيان بما كان يعمله من الفرائض قبل ذلك، وينفعه ما يأتي به من الإيمان الذي كان يأتي به قبل ذلك. فقوله إذن كفي الناس العمل يعني عملا كانوا يفعلونه. الأذاب الشرعية لابن مفلح وقد جاءت بعض الآثار عن السلف تفيد أن الصحف تطوى وتؤمر والأجساد تشهد جاء هذا في حديث عن أم المئن عائشة رضي الله عنها قالت إذا خرج أول الآيات طلحت الأقلام وحبست الحفظه وشهدت الأجساد على الأعمال كما في تفسير الطبري وكذلك رواه أبي شيبه وعبد الرزاق من طريق الشعبي عن عائشه لكن الشعبي رحمه الله لم يسمع من عائشه في قول عامه المحدثين كابن معين وابن مديني وابن حاتم الدارقطني والحاكم والحاكم والعلاء وغيرهم وقال ابو داود سمع وقول الجمهور ارجح ففيه عله فإذا سيستمر الناس في اعمالهم الصالحه اللي كان عنده عمل صالح قبل طلوع الشمس سيستمر عليها بعد طلوع الشمس واللي ما كان عنده قبل ذلك ما ينفع أن بعد طروع الشمس يحدث أعمالا صالحه أو يتوب أو يؤمن طيب هذا بالنسبة اذا لحديث سجود الشمس وهو من حديث الدالة على عظمة رب العالمين خالق هذه الشمس وكيف أنها تخضع له وكيف أنها تسجد تحت عرشه وكيف أنها تستأذن وكيف يحبسها الله في ذلك اليوم إذا أراد أن يحبسها حتى تطلع من مغربها فيصيب الناس هول عظيم تغشاهم الأهوال لما سيأتي بعد ذلك ففي علامات لتغير العالم السفلي وفي علامات لتغير العالم العلوي الدجال والذاب بلطروا الشمس المغربة متقاربة ففي أشياء في بداية تغير العالم السفلي اللي هو تغيرات الهائلة يعني أما أول تغير في العالم إذا صار طلوع الشمس مغربها خلاص يبدأ تغير العالم العلوي تبدأ الاضطرابات الكونية التي تقوم بعد الساعه فلا الناس يدخلون بعد ذلك في أمر عظيم أمر قاص لا طاقه لعقولها في تحمله الحديث الثالث العشرون قال ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة, مل كحلقة ملقاة في أرض إلا كحلقة ملقاة في أرض ثلاث وفضل العرش على الكرسي كفضل الثلاث على تلك الحلقة الحديث رواه البيهق في الأسماء والصفات وصححه ابن القيم والألبان في الصحيحة وقد روي موقوفا على مجاهز بإسناد صححه ابن حجر في الفتح أما الذهبي رحمه الله فقد استنكره والحديث فيه كلامه فيه نقاشات في موضوع صحته لكن هذا مرخص لما قاله بعض أهل العلم فيه الحديث فيه دلالة واضحة على عظم عرش الرحمن وأنه أعظم المخلوقات وهذا بقطع النظر عن هذا الحديث يعني لو كان يعني لو من النصوص الأخرى عن العرش أكبر المخلوقات أكبر من السماوات وأكبر من الأرض وأكبر من الكرسي والعرش في اللغة سرير الملك السرير الذي يجث عليه الملك في اللغة يقال له العرش كما قال تعالى عن ملكة سبأ ولها عرش عظيم وقال عن يوسف عليه السلام لما تولى ملك مصر ورفع أبويه على العرش وهذا كما في تهذيب اللغه الازهري و وغيره وعرش الرحمن اكبر المخلوقات كما قال اهل العلم كما ذكر ابن سيدي رحمه الله في, في في في كتب ابن كثير رحمه الله في البدايه والنهايه عرش الرحمن سقف المخلوقات واكبر المخلوقات ويحيط بالمخلوقات وهو اعلاها ومقبب كالقبه على العالم وما تحته بالنسبه إليهم ولا شيء اصغر من من حلقه في في صحراء وقد قال الله تعالى عن الكرسي وسع كرسي السماوات والارض فكيف العرش والكرسي موضع القدمين كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما راه ابن خزيمة عنه في كتاب التوحيد والحاكم وصحى الألباني ومقوفا في مختصر العلوم وإذا كان الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة أرقة في صحراء فماذا تساوي السماوات والأرض بالنسبة للعرش وماذا تساوي الأرض التي نحن عليها بالنسبة للعرش وماذا نساوي نحن بالنسبة للعرش وماذا يكون الكل بالنسبة لله تعالى؟ فعما يعني علاما يتمرنون وعلاما يعاندون وعلى ما يحاربون الله ومن يقوم له عز وجل والعرش أثقل المخلوقات وزنا أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لزوجه جويرية لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لو وزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته رواه مسلم لاحظ في أشياء لها حصر عدد خلقه وزينة عرشه وفي أشياء لا حصر لها رضا نفسه ذا كلماته الحديث رواه مسلم قال الشيخ اسامه تيميه رحمه الله المقصود بالحديث نهايه ما يمكن من الوزن وغايه ما يمكن من المعدود يعني اكبر معدود في الدنيا واكبر وزن في الدنيا العرش قال وغاية ما يمكن من القول والمحبوب، لأنه قال عدد خلقه ورضى نفسه. وزيه عرشه وماذا كلماته؟ نهاية ما يمكن من الوزن اللي وزنات العرش، وغاية ما يمكن من المعدود اللي وعدد خلقه، وغاية ما يمكن من القول والمحبوب، رضا نفسه وماذا كلماته؟ بيان تلبية الجهمية. وقال في مجموعة رسائل والمثال وزنة, وزنة عرشه وزنة عرشه يبين أن زنة العرش أثقل الأوزان وقد اددح الله نفسه في كتابه أنه صاحب العرش فقال رفيع الدرجات ذو العرش وقال فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش العظيم وقال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 اذا قل ذو العرش المجيد تكون المجيد صفه لمن ها لله الغفور الودود المجيد واذا قل ذو العرش المجيد طيب فاذا القراءه لك وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فهي من اسماء الله فقوله ذو العرش صاحب العرش المعظم العالي على جميع الخلائق خص الله العرش بالذكر لعظمته يعني شوف ما ذكر ذكر هو كلها صفات لله اسماء لله الا قال ذو العرش وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فمعناها ان العرش هذا شيء عظيم حتى انه يضيفه الى نفسه ذو العرش وأخص المخلوقات بالقرب من الرب تعالى العرش كما في تفسير الطبري وابن كثير والسعدي وفي قوله تعالى ذو العرش المجيد قراءة قراءة الضم هذه تكون إيش من أسماء الله والكسر صفة للعرش فاسم الله المجيد المتضمن لكثرة صفات كماله وسعتها وعدم إحصاء الخلق لها وسعت أفعاله وكثرة خيره ودوامه هذا المجيد طيب إذا قلنا ذو العرش المجيد على قراءة الكثر فعرشه مجيد ذو مجد وقد وصف الله عز وجل عرشه فإذن ذو العرش المجيد المجيد العظيم القوي في نوعه العالي لعلوه وشرفه وصفه للعرش على هذه القراءة بالمجيد طيب هل ورد وصف آخر للعرش في القرآن رب العرش الكريم رب العرش الكريم نظير المجد طيب وأيضا العظيم رب العرش العظيم فإذا رب العرش العظيم رب العرش الكريم وعلى قراءة, رب العرش وعلى قراءة ذو العرش المجيد. وهو أحق المخلوقات أن يوصف بذلك لسعته وحسنه وجماله وبهائه وأنه أوسع المخلوقات وأثقلها وأعلاها وأجملها وأجمعها وبهاء منظرها وعلوه و... ولا يقدر عظمة إلا الله أكبرها فمجده مستفاد من مجد خالقه والسماوات السبع والارضون السبع بالنسبة للكرسي كحلقة في ثلاث والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في ثلاث فكيف لا يكون العرش مجيداً فهو عظيم كريم مجيد كما في التبيان في أقسام القرآن لابن القيم والعرش أول المخلوقات طبعاً كل هذا في عظمة الله الآن لأن هذا كل هذا العظم عظمة العرش من أين؟ من عظمة الله أصلاً انت تعظم ربك بما تسمعه من عظمة مخلوقاته فإنه لا يخلق ها؟ لا يخلق بضم اللام من الخلق ما نقول لا يخلق ليش لأنه يخلق يعني يبلغ ايوه لا يخلق العرش أول المخلوقات كما قال تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء فالعرش كان على الماء عند ابتداء الخلق. وفي الحديث كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض رواه البخاري ومن يعني من فضل العرش أن الله استوى عليه استواء يليق بجلاله وعظمته ليس كجلوس المخلوق على الكرسي لكنه استواء يليق بالرب عز وجل ولا تدرك عقولنا المحدودة هذا الاستواء ولا نستطيع أن نتخيل وليسوا الأكبر واصغر منه والمماسة والمماس ما تدخل بعقل أصلا عقلك لا يدرك ذلك ولا يصح ولا يجوز لك أن تدخل في هذا لأنه شيء لا يمكن تخيله والله قال عن نفسه ولا يحيطون فيه علمه. فكيف ستتخيل استواء الله على عرشه ما تلك تخيرها اصلا ولا أن تدرك الكيفية نهائيا ولذلك اقطع الأمل من أولا اقطع الأمل عن إدراك كيفية الاستواء لكنك تعرف معناه في اللغة استوى ارتفع على خلص هذا معروف في اللغة ارتفع على العرش على على العرش استوى على العرش طيب. نعرفها في اللغة ما هي ونثبتها لله كما هي لكن الكيفية ما ندركها لا يعلمها إلا الله وقول بعض يعني بعض في العبارة استوى بلا كيف خطأ بلا كيف معلوم لنا كيف معلوم له فاذا لابد ان تفسر ما تبقى مجمله استوى بلا كيف معلوم لنا ما ما. لا كيف معلوم لنا لا كيف معلوم لنا لكن فيك لكنا الصفات الاخرى كوجهه ويده واصابعه سبحانه نثبتها حقيقه لله سمع حقيقي بصر حقيقي اصابع حقيقية قبضة حقيقية يد حقيقية قدم حقيقيه وجه حقيقي لكن كيف نتخيل لا يمكن لا يمكن والرحمن على العرش استوى لما سئل الإمام مالك رحمه الله عنها قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بذعة قال ابن القيم رحمه الله الأدلة السمعية المحكمة على علو الرب على خلقه واستوائه على عرشه إذا بسطت أفرادها كانت ألف دليل إعلام الموقعين أدلة علو الله على خلقه وكتاب الذهب العلو للعلي الغفار فيه من الألف هذا ما فيه والعرش والكرسي حقيقيان وتفسيره بالملك والسلطان تحريف لأن بعضهم يرفضون إثبات العرش الحقيقي ويقولون كنايه عن ملكه كنايه عن سلطانه له ملك وسلطان من غير عرش صح ولا لا له ملك وسلطان من غير عرش العرش عرش حقيقي فهو مخلوق عظيم حقيقي موجود قد استوى عليه رب العالمين لا يشابه استواء المخلوقين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 غلبت سبقت ايش تدل على ماذا كثرة الرحمة سعة الرحمة عظم الرحمة كما في شرح النووي على مسلم الشيخ خمسان تيمي رحمه الله وصف رحمته بأن تغلب وتسبق غضبه يدل على فضل رحمته على غضبه من جهة سبقها وغلبتها انتهى فالرحمة والغضب كلاهما من صفات الله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 والمن والخير الكثير المتفضل على عباده هذا يعني ذي الطول فتامل في أربعة أشياء غافر الذنب قابل التوبة شديد العقاب ذي الطول ثلاثة كلها في الرحمة والتوبة والمن والمن والنعمة واحدة شديد العقاب نبع على هذا المعنى بن قيم رحمه الله في بداع الفوائد فشده عقابه وقعت بين رحمتين فسبقت رحمته غضبه وغلبته ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيد في سجوده يقول اللهم اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا اعصي ثناء عليك انت كما ثنيت على نفسك رواه مسلم شوف لاحظ لما كان الرضا أعظم من السخط استعاذ بالرضا من السخط ولما كانت المعافاة أعظم من العقوبة استعاذ بالمعافاة من العقوبة كما لو قلت أعوذ برحمتك من غضبك الرحمة أعظم من الغضب كل هذه صفات لله داله على عظمته والمتأمل فيها من المسلمين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 وكفريات جهم وانحرافاته مدارس السالكين فالله عز وجل هو الرحمن الرحيم ارحم الراحمين وهو خير الراحمين الغفور ذو الرحمه ومن رحمته سبحانه انه اوجب الرحمه على نفسه الكريمه تفضلا منه واحسانا وامتنانا على الخلق كما قال كاتب ربكم على نفسه الرحمه وقال ورحمتي وسعت كل شيء